وما هو يد وَيَكُونُ بِي مَتَى وَإِلَّا فِى الضِّبْ مُسْتَنْتِمِ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ قُلْنَ كَإِذْ أَوَّلَ جَنَّ ما فيهم شيء خالص والذين كسبوا سياتي جزاء مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَا نَصِيرٍ كَأَنَّمَا أُشِيئَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ மூள்ள <tose>